قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَحْنًا لَّسَوْفَ مَاتّن إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهُهُمْ أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله 119. أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم أنتم تزعمون ولزمان كل أمة شهيدا فقل قَالِ <تصفيق> اللَّهِ What? Ah. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما Hvala što pratite. <tune>